أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ما أن لَّذِينَ أحسنوا فِي هَٰذِهِ تجري من تحت هذا لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين <تصفيق> الذين تتغفروا Och kan du ge يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم سعرون العوض إلا أنت يا هم الملائكة تؤهوا يا إني يا أم ربك كفلي كف وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ